اللهم صل وسل وجز وبارك على رسول الله محمد أنت الحبيب أنت الحبيب يا رسول الله وكلنا لك نعشق ولطيب وصلك دائما نتشوق الشمس يظهر من جبينك ضوءها يا من, يا من يا من محاسنه كبدر يشرق حسن المناحة والفصاحة كلها حتى إذا خاطبت الأب كما ينطق يا, يا رسول الله ya habib Allah, al malaht ve al fasaht kulla, hatta eiza ya ya ya Rasul. حس الملاحة والفصاحة كلها حتى إذا خاطبت الأب كم ينطق يا, يا Men ma fi Men ma fi kan samba يا حبيبي من مات فيك صبابة نال الهنى طوبى لمن طوبى لمن في نار حبك يحرق العشق فنين والصبابة مذهبين لنا نحن لا خير في من لا يحب ويعشق على المختار على المختار صلوا يا حضار قبل ما تقرب العاجن صلوا مع التسليم على بدر عن دجى محمد يا حبيبي يا رسولنا والم وأجمل منك لم تر قط عيني من ك لم تلد نساء خلقت مبررا من كل عيب آه كأنك قد خلقتك ما تشاء. يا حبيب الله وأجمل من كلم ترقط عيني وأحسن من كلم تلد النساء خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبِينَ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ بلغ العُلَابِ كَمَالِهِن كَشَفَ الدُّجَى بِجَمَالِهِن حسُنَتْ جميع خصالين صلوا عليه وآله